أعوذ بالله من الشيطان الرجيم براءة من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الكافرين. وَأَذَانٌ الْكَافِرِينَ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا كَمْ غَيْرُ مُعْجِزٍ اللَّهَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فأتموا إليهم عبدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدونهم كل مرصد فإن قاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم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 فَمَنِ اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ كَيْفَ وَإِن يُظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَعَابِقُ قُلُوبِهِمْ وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساعرون فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإنك تؤمّنهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم وطعنوا في دينكم فقاتنوا أمة الكفر إنهم لا إيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم نكثوا أيمانهم وهموا الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فَاللَّهُ أَعْظَمُ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيُمَهِزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَنصُرْكُم عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ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 ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجه والله خبير بما تعملون ما كان للمشركين أن مساجد الله شاهدين على بِالقُفْرُ هُلَاءَكَ حَبِيطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِنَارِهُمْ قَالِدُونَ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَا الْآمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وأد الزكاة, الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أي يكونوا من المهتدين. التم سقاة وعمارة المسجد الحرام كمن آمن كمن آمَنَ بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون القوم الظالمين الذين آمنوا وهجروا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم, بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة منه ورضوان ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله وإخوانكم أولياء إن استحب الكفر على الإيمان ومن يتولهم أزواجكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وأموال رفتموها تخشون كسادها ومساكن ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره الله والله لا يهدي القوم الفاسقين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 طْمَأْنِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جزاء يا أيها الذين آمنوا إن من نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتوا فسوف الله من فضله فَسَوْفَ يُعْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إن, شاء إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يؤمنون بالله وَلَا, باليوم الآخر ولا يحرمون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 يؤفكون اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والنصيح ابن مريم وما We are يظهره على الدين كله ليظهره على الدين كليه ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يقنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم ان عِدَّةَ الشهور عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله في كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ يوم خلق السماوات والأرض مِنْهَا منها حُرُمٌ حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أن سَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً فَتَنَكَ يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ إِنَّمَا يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِّيُواطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ زُيِّنَ لَهُم سُوءُ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 وكلمة الذين كفروا السفلا وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقانا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله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 وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يملكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفا الله عنك لمأذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا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 والله عليم بالمتقين انما يستاذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو ارادوا الخروج لاعدوا لا له عده ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل قعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا قال اوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنه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 ومنهم من يَقُونُ أَذَلِّي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ إِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ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 كن المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين ونحن نتربص بكم أي يصيبكم الله بعذاب من عنده بعذاب من أو بأيدي فتربصوا إنا معكم متربصون قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن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 ويذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم, وما هم منكم ولكن فَرَاقُونَ لو يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدَّخَنًا لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فإن أعطوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يعطوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يسخطون أنهم رضوا ما أتاهم الله ورسوله وقالوا وقالوا حسب الله سيُعطيه الله من فضله ورسوله إن إلى الله راغبون إن كما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريطة من الله والله عليم حكيم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 يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين أَلَمْ يعلموا أَنَّهُ من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها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 الذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوتهم وأكثر أموالهم وأولادا، فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم، فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم. وَخُذْتُمْ كَمَا الَّذِي خَاضُوا أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ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 ورحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة والفوز العظيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واطلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا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 عذابا اليما في الدنيا والاخره وما لهم في الارض من ولي ولا نصير ومنهم من عاهد الله لئن اتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فَلَمَّا آتَاهُم من فضله بخلوا بِهِ وتولوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُم معرضون فأعقبهم نفاقا فَأَعْقَبَهُمْ قلوبهم فِي قُلُوبِهِمْ إلى يوم يلقونه إلى يَوْمِ يلقونه ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله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 فارحل المخلفون بمقاعدهم خلاف رسول الله وكره ان يجاهدوا بأموالهم وانفسهم في سبيل الله شدوا حر لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا وليبكوا كثيرا جزا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 رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك له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 بَعْدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم حزنا حزنا إلا يجدوا ما يوفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أونيا رضوا بأي يكون مع القوالب وطبع الله على قلوب بِهِمْ فَهُمْ لا يَعْلَمُونَ يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَأْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلْ لا تَعْتَذِرُوا لَنُؤْمِنَ لن لَكُمْ قَدْ نَبَّأَ اللَّهُ مِن أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ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 ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السمو والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات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 لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين افمن اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير خير امنا اسس بنيانه على شفا جرف على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم أريبت في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم, وأموالهم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 وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون السائحون الراكبون وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُونِ الْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعد وعدها ايا فلما تبين له انه عدو لله تبرأ من إن إبراهيم لأوّه حليم وما كان الله ليضلل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله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 غادِ مَا كَاد يَزِيغُ قُنُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَبِعَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِم رَّؤُوفٌ رَّحِيمٌ وَعَلَّ السَّلَاسَةِ الَّذِينَ كُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ان لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التوب قل <تقوا> الله وكونوا مع الصادقين ما كان لأهل المدينه ومن حولهم من الاعراب ان يتخلفوا أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه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 فَقَهْرُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرَ قَوْمًا وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا استبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا، فزادتهم رجسا إلى رجسهم، وماتوا وهم كافرون، أو يرون أنهم يفتنون في كل عام.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 وصرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن حسبي الله